وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم, وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعمه اجر العامل وترى الملائكه تحا حافين من حول العرش يسبحون، حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين.